وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَرِفُونَ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 يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة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 الَّذِى كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر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 وإذا مس الإنسان ضر دعى ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليطل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقواه والذي نجتنا بالطاغوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله وأنا أبو إلى الله لهم البشرى.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 ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفَرَأيتم مَا تَدْعُون مِن دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم تتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَنُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قُلِ اللَّهُمَّ فاطر السماواتِ والارضِ عالِمَ الغيْبِ والشَّهَادَةِ أَنَّ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفَتَدَوَبْ لَفَتَدَوَّ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فأغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون قل يا عباد ي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبو إلى ربكم وأسلم له من قبل أي أتيكم العذاب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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون اتَقُولُ نَفْسٌ يا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وَالدَّارُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 تَعْبُدُونَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمران حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون